سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العاجيج الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد تصورت وستمائلت البروج البروج المناجر القثران سيسمى الربين ذا حنين يتشورد الحناء سيجنين يسعان البروج سوى السنين التعاذ الشهد ذوين فيه شهد ارتوغن ذا التسرافث اصحاب الأخدود في مسر سوصر الغث زهر نهني قيمن دغ الجهاز ذي المؤمنين نين خذمن أحضر ناس تفرجن وليس لشيزن دكسن حشم يؤمن أصربي عجزن غريين ذي جنوان ذرقها ربي ذران خيلان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أثنوذي سعذبا المؤمنين ذي المؤمنات ينموهين الثفن وصل أينهن القنين لأعثاف جهنم يكوذ العثافة مرغيوثة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت هذا النهار ذلك الفوج الكبير ملوذك النيومن ذير صراح كان خدمان أسعان الجنة تشمن ذي اشتسفن تجزلن الذين ذربح مقرن إن بتشرب بك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فيه ثنب فيه ثقهار إذا نستدي في الخرق إذا نستجن دعي وذن ذي الخرث نستي تسمي حطاش جمحي باش ورشعي الحد إذا بفد الرحمن يخدم ياكو أين فغى أرتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سريد الخبار الجنود إن فرع يكون ثمود أكني وذي خفرا مجال لسه الدفن الأنبياء رب يعرفد فيرسن يعرفد ماديزين وصقدي وثوج أكنيش القلالة وقد القرآن عزيزا يختبت اللوح المحفوظ